وشر الاول وحده الزمام كل من دخل في ذعره وكل الذي ضال وكل ضال نعم ثم ذكر يقي الله جل ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاة واقاموا الزكاه وما لا يحملونه مصدقا وعليها يردون فجال صلى الله عليه وسلم ليوفيهم ويزيدهم من فضلك لهم ما هو فيه في الله سبحانه وتعالى قد أنزل لنا كتابين كتابا سنسيليا وكتابا كونيا كتابا مستورا و كتابا تحدث سبحانه وتعالى قبل هذه الايه عن هذا الكتاب المنظور هذا الكتاب الكوني وبعده اتى بالحديث عن الكتاب التنزيلي فمما قال فمما سبق قبل هذه الايه ان الله قال الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات فاخرج له اخرج من الثمرات التي به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر وسجف الوانها وراضي جسود ومن الناس والدواب والانعام مختلفة من كذلك قال ما ذاق انما يخشى الله من عباده علما هل الايات تسمى ايات الالوان الصبغ الرحماني بالارض فصار نظر الحديقة غنات فيها أنواع من الزهور ومن الورود وكل وكل وردة على لون شاكى قد تكون وردة واحدة فيها خمس ستة عشر عشر أنواع عشرة أنواع من الصبغ فهو سبحانه وتعالى يقول هذا الصبغ وهذه هذه وهذه النضارة من الذي احدثها ألم انظروا واختطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشعر نفسه منه الرؤية قال أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الذي أخرج هو فأخرجنا به أنه العظمة لأنها قد يتلعى على العظمة فأخرجنا به ثمرات مختلفة للول ثمرات إذا جئي ثمر راح تضر في عيب كم من اللون في الأحيوان كل حبه تكسب لون الخسن والطبع الخاص اللي كل واحد عنده شيء خاص حتى البصل له خاصه والتخطيط خاص كأن وحده في كل شيء لك انت واحد ملايير الملايير ملايير في كل قرن ملايير وكل واحد ليه سمخه خاص فكذلك هذه الالوان وهذه الزهور وهذه الثمار كل واحد له تخطيط خاص له سمعه خاصه كانه كان التوجيه بيجي هذا وحده لا اله الا الله في الايه الاخرى يقول هي يقول يعني هالشيء كله في ارض واحده ومن ماء واحد وفي الارض قطع متجاولات غا وجنات من انانيم وزرع ونخيل وسنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ورفض بعضها على فحل في البق سبحان الله ما بعد هذا الشيء ان في ذلك الايات لمن لقوا ا نحن مجموعه من الحمقى مجموعه من المتبوسين ما نرى هذا الذين ما نتامل فيها ابدا فنن فقط فيها بس مجموعه من المتبوسين المحمور لا حول ولا قوه الا بالله ان في ذلك لايات كل واحدة ايه من ايات واحده ويقول الارض قطع متجاوله قطع لان الارض سبحان الله فيها تخرس بسرعه البشر على طبقات الارض في السؤال كما في الارض من فيه تكمل يعني تنبت العشب وتنبت الثمار والاشجار وال والزروع وما وفيها من يعني تنبت وتحمل يعني تجيب فيها ما فكلها خير بظاهرها وباطنها كلها خير مثل مثلهم كلها خير وفي الأرض من تحمل الماء ولكنها لا تدوث وفيه ما لا تدوث ولا تحمل أعوذ بالله لا خير فيها تم الإنسان في الأرض ما يعطي خيرا ولا عمل خير مثل أولا إلهي وفي الأرض قطع وزجاولات ثم يقول وفيها جنات من أعنام وزرع وا من الزرع ونخيل كثير كثير كثير سنوان كان النخل سنوان وغير سنوان كان فرق واحد وعنده فروع واحدة واحد واحدة فروع من هنا ومن هنا ومن هنا حبة واحدة من الزرع كم انبتت الله قسم عدة سبع اش حبة والله وجدنا في ال... يعني واحدة حبة واحدة نبتت فرعة من هنا ومن هنا ومن هنا خمس ست سبعت. من الزرة تنبيه وحديا سم نبيه آلف حجم ضربها خمسة ستة ست سالف حجم لا إله الله وعيد هذا كل الصنع الغريب يدل على الله هذه مكان سكين الله مظاهر العبادة. مظاهر العلم حكمه هذا خلق يدل على صفات الله لكن من يستفيد قال العلماء أما الجهل وقد يكون عالم الوجاهة من ذو نور رباني يرى بالله ويرى الله يرى قدرس الله ويرى برسال الله, الله. ما قدموه ولا عارف لذلك سبحانه عقب هذا قال تسقى بمن واحد أرض واحدة ومن واحد وفي ألوان وأشغال وأنوار سبحانه وأنواع مختلفة مختلفة في اللون مختلفة في الطعب، مختلفة, مختلفة في، مختلفة في المنفعه مختلفة فهنا يعني هذا كتاب كتاب فيه الله نرى فيه الله لا بمعنى, بمعنى الحلولين، لا عشر عبدالله بمعنى أن أولئك مثلهم يقولون بالله سجلت تقول عجز ان يظهر بنفسه من فظهر فيه في خلقه يعني هذا اللي العالم هو الله العالم عشان ما عدا هذه عقيده الضلال هذه عقيده الكفر فالله يقول كلمه شهاده فيها لا اله الا الله فيها النبي الهه عن غير الله عن سوى الله وبين البذل الهه غير الله الى في سوى كلمه شهاده ترد على هذه الملاحده على هذه العقيده التي يقول ابن عبد العربي هذه عقيده الضلال لانه نقول من حلوه. ورق الواحدة الوجود هذه الكلمة الشهادة ضربت عليه إذا فيها غيره والله هي الله هذا الله. نفى الألوهية عن السوا وأثبت هذا على كل حال إخواني نحن نقول وفي كل شيء كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية وفي كل شيء له آية في كل شيء تدل على الله الواحد هذه آية آية هذه من صنع هذه الصالح كذا الذي صمم هذه النعم من اين صنعها ائتني بالمواد الاوليه الذي صنعها منه هذا الصانع من صنعها الفكر الذي صنع هذه المصممه هذه ما الذي صممها ما الذي اوجدها وهكذا حتقتصر الى المواد لا اله الا الله وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد الكون كله في تصميمه وبتركيبه وتكوينه يدل على انه واحد واحد لو كانت مين لفتاد الارتباط لان كل شيء جرمي لك فالارتباط مثل السلسلة ينسى قالوا العالم كله يتصور في الذر خسره قبل كم يقول جوهر الفرد يعني الشيء الوحيد اللي لا يقبل القسمه اللي ما تسحقطها هذه من الصراع العلمي ما بقي هذه لانه ما ان الوحده التي كانت تقبل القسمه الوحده لله وحده اما كل شيء حدجم مادت وفي الاحياء هذه المنوي غير حيوان منوي هذه فيه في في في سال الوجود هذا الضرأة تكون العالم كله والكون كله هذا في طيها وفي داخلها هي ايش صدور مثل الفنك مثل الكون كله للكم كله شاخر ما مستقر ماشي مستقر ابدا الكل في طواضح والكل في والتجوال هو وتواضح تسبح لله وإن من شيء لا يسبح لحنة. نعم اخواني إخواني يقول الله عز وجل هنا ألم ترى وش ما يشفت كانوا يحدك على النظر شوف وش ما شفت هاش يقول لي قوم يا الملعق شور ألم ترى وش ما اذا إذا شوف قلوا اظروا أفلم ينظروا افلا ينظروا إذا لا بد من ان نرى الله لا بد ان ندرك الله ليس في لا بشخصه لان الله لا يؤثر بالذات ليش لان الفادي لا يدرك الباقي العين الذي لا يفنى ولا ولا تفاد نعم يوم تكون دائم ترى الله يوم تنسخ للعالم الدائم للعالم الذي لا يفنى ويكون جسمك لا يفنى ترى الذي لا يفنى اما الان زفان وبالعالم الفاني لذا موسى لما ترى الرؤيا قال الان زفان ليش لانه في العالم الفاني والزباني. يوم القيامه ترانا الله كما ترانا القمر في ليله القمر او كما ترون الشمس اذا اخواني يقول الله عز وجل علم سرع ان الله انزل من السماء ماء فكم من أنزل من السماء وهذا يدل على الاحياء الثاني في طيّه إقامة الدليل على البعث الثاني وإقامة العالم الثاني بعد العالم الأول. ألم صرَّ أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من مخرج الله فأخرجنا به فمرات مختلفا الألوان نقصكم العين في الألوان وتصل في الألوان ألوان وأشكال ما شاء الله. والدنجوز فيه ألوان وألوان تسبح فيه ألوان وألوان كذلك حب الملوك الفريسة كذلك سوسم أرقى ألوان أسفح كل شيء فيه ألوان من السابق؟ من الملوين؟ الله والإنسان فيه انواع والوان كذلك أنا مثلا أن الله أنزل هذه الآية الألوان ألم ترى أن الله إنزل من السماء ماء فأخرجنا بيه ثمرات ثمرات مختلفة للأولوان قلت كلا أعلم لأن لا حد لها ثمرات منها ما عارضنا ما عارضنا والله أعينها يعني, يعني في, في بعض المناطق سافرنا إليها رأيت فاكهة والله ما عارضنا وإلى الآن ما عارضنا نعم في أوروبا رأينا فاكهة والله ما وكذلك كنا السعوديه رأينا فواكه ما نعرف كنا في مصر كذلك اكلت شوفاتها والله ما نعرف ما أعرف ما مختلف الألوان كذا ثم يقول ومن الجبال ومن الجبال حتى الجبال, الجبال فيها ألوان هذا الجبال اللي كتبته مسار الأرض ودوران من الأرض وكتزم من الأرض واللي ثبت العلم بأن لق الله سبحانه وتعالى سبيدا بكم لا لا سبيدا بيكو مش متمج بس بغيت تزج الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله هالجبال ثلاث أخماس كما قلنا مرات ثلاث أخماس كلها في أعماق الأرض وإخو مسأنهي اللي على على السطح ليش حتى تزجها هذه الجبال فيها رفعات هذه الجبال فيها ألوان مثل الإنسان فيها البيض وفيها الحمر وفيها السود وفيه وفيه ما بين ذلك وفيه وفيه بس على الله من ونا منظر كشها في القلم في الريشة اللي يلونس هذا الخرق لا بله إلا الله ومن الجبال جدد بيت جدد طرق جدد طرق بيت وحمر مختلف الولاي سود يعني السودة خلاص السودة حالكه الغربيب غربي؟ غرابيب سود يعني السواد السواد المشتد وغربيب سود وحسن ما هو في الجمل فقط خلوا بين الناس كذلك في الناس كذي أسود ولكن في بين الأسود والأسود مراحل عديد ومن الأبيض مراحل عديدة وبين, وبين الصبر مراحل عديدة سبحان الله ومن الناس كذلك والدواب شحال ألوان الدواب ولا كذلك ألوان إيش كان ما شاء الله ألوان هل أيذ الوان وصلوا للوين قال انما يخشى الله من عباده العلماء الله يجب ان يخشى والخشيه يعني رب العزه يعطي عليها من الدرجات من الله يعني ولمن خاف مقام رضيه الجنه وذكر الجنه ونعيمه قال ذلك لمن خشى رب هذه ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجل كلمة شكولك يخشى الله العلماء شكول العلماء الذين يمجحوا الكلاسي يصعدون على المناظر يؤلفون الكتب لا لا أبدا كم من عالمين هكذا وهو جب وهو اجهل من حمار اجهل من فقر وهو أكذا لا العلماء بالله ولكن يجب يعني الذين هناك في ملكوت الله يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون من اجل ومن يكون هناك من اجل ومن يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون على المؤثرين. هذه أعرا أعراضي. أيمن الأعراض والله ما وجدوها حتى كبروا. قلبي سارف ربنا. قبر البارس يدل على البعير. وأثر السير يدل على مصر. فأرض ذاته في جاي وبحر ذاته أمواج وسماء ذاته أبراج. هل هذا يدل على الله خبير؟ أبقى تذكر زعانا عمسدين من اللي مسديه لا هنا الدكتورا. حسنا إلا سميته هذا أبو نواس كان الدليل بدري الإيمانيه والله الزهرة أمر بالزهرة أخذ زهرة هكذا وأخلي تأمر في في لونها وفي تكوينها وفي وفي شميها وفي سبحان الله فقال تأمر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملكون عيون من لجين شاخصات عيون من لجين شاخصات على آثار هي الملك السريكو هي ذاهب السريكو على قضيب الزبرجة شاهد الزبرجة هذا على قضيب الزبرجة شاهد أه أه أه أه تدل على أنهم قطيف الخبير يا على الله السحر تأذن وتعمل سؤال من لا اله الا الله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء وهم نفض للعلم سبحانه الذين عرفوا لاخر ما ليخشى يخاف يخاف الله يخاف عذابه يخاف غضبه يخاف ناره يخاف قطع الصله يخاف لا تقبل اعماله يخاف من الخازنه يخاف الخشيه عن تحلق الخوف إنما يخاف الله من العلاج للخشية هي إن الخشية, الخشية الخوف مشهوب بالتعظيم والإجلاب لله هل يم خشية؟ مو خوف لأن الخوف مخفل للحية ولكن ليه التعظيم للحية؟ فيها تخديث للحية؟ لا تخب السبع لا خوف مجرد لا الخشية الخشية خوف خوف مشهوب بالعظمة لأن, لأن الخوف مجرد والحية لله يؤديك ليش؟ الكفر الخوف المجرم لا لا بد من الخوف والطبع يكون يعني مزيج وثم الحب لله والتعظيم لله عجز الخوف مع هذا أي شك قنما يخشى الله من عباده وفيها فضل العلم فضل العلم لأن بالعلم يعرف الله وبالعلم يعبد الله وبالعلم يمكن الإنسان يقول لك دعوة سوالله بالعلم لولا العلم خلاص، وبالعلم سبحان الله فاقي كنا البارحة كان عندنا درس يعني كنا سجدوا سجنوا لآدم وما أبانا قبل آدم وأعلى قدر آدم ولكل هم العنصر الأرقع وهذا العنصر الأزنى ولكن ساقا فيه علم آدم الأسماء لأخير كما كنا البارحة وحتى قال الإمام عليم رضي الله عنه قال العلم أحسن من المال وأفضل من المال ليش؟ قال لأن لي المال أنت تحرسه إذا ما تمشي عندك الجفورتي ولا تمشي في ولا كذا إلى خمسات ولا تبذل روحك عندك والعلم يحرسه ليش؟ يحرسه العلم يحرسه ويحميك والمال أنت تحرسه هذه واحدة ثانيا المال يعني إتقادلك بالإنفاق اليوم هو وبعده كان خمسينيه خمسينيه والغدة والبعد وكان عندك مليون أصبح خمس مئة خمس مئة تاني. كل ما انفاق والغدة والبعد جت ضريبة والكرة والصخ والمواد الدواجن وتم تجنيفه حتى يجت صلبه. خلاص خبرناه والعيد كل ما توم فيك يزيد. الدرس طالع وتراجع كذا سبحان الله وتم وتم كذا وتم وتم وتم يعني ده دروس العلمية وخطابه والكليف وكتابه وخلاص تصبح عالم العلماء الكبار بسبب الإنفاع كل ما سنفق يزيدك الله عزيزي وثم أهل الثلاثة وثم الثلاثة ها شو هي الثلاثة هو هي أن العلم حاكم والمال محكوم محكوم عليه شكل لديك يحكم العد وش كل محكوم عليه المال مال عليه صعيب تخرج حال مش تخرج الزكاه عندي مليار شحال الزكاه كل اللي عنده 40 مليار وما دافع حتى 40 مليار شحال الزكاه بس في الامه دوله تعيش من الفقراء دوله من الفقراء شحال والحد الابناء راه قاده و لمن يطاني المال سبحان الله واللي بكي صلوشي نطيوه واللي مكتابي كتابي وهذا ما لله كان عمسي من حلاء واللي من حلاء ما شكلك يحكم على هاتشي كله؟ ما شكلك يحكم على هاتشي؟ العلم وقل لا إله إلا الله إذا شو ما ده أحسنه؟ واش العلم للمال؟ وكل... والطلبة العمس يقصب ما اقصب الهاتف وكلكم اقصبوا هذا ما سبين يجب شيء تعليم تسعر الفلوس كأن هذا المحل يتفرر في الفلوس تعليم عبدالي عام واحد الشائع اللي هي عام إذا إذا إذا, إذا, إذا لو من عامس يحضر الدرس يخض إيش سمسرفها يحضر الجميل إلا لا يجب سلمه هو يخضر مرأة كل شيء علاش مرأة لا لا إله إلا الله نعم فأف العلم في العلم العلم سبحان الله العلم, العلم شيء كثير العلم حتى يقول فعلماء يقولوا الكلب العالم سر الكلب ايش من كلب الجاهل الله فضل في القرآن ها الله فضل في القرآن الكلب العالم واعطاه قيمه واعطاه اعتبارات ها وحتى الاجلال على الكلب ايش على الكلب الجاهل لانه الله يقول ها تعلمونهن الجوارح المكلفين الجوارح المكلفين شو عاد مكلفين ياكم معبدين الكليب قلت تعلمونهن من علمكم الله. فكلوا مما امسكنا. اذا علمتم اذا علمت الكلب وصار الكلب عالم. ها? يعني هذا, هذا الكلب هذا اذا ارسلته وراء يعني وراء الصير. وثم قتله وكان معلم كان عالم. شو الكلب المعلم؟ بحيث يمسك لك. انا لك. يبسي كله. مما ما أنهم من لنفسه لأنه إذا قلضوا الكلب المعلّم من غيره هذه هذي ذا قلط الفريسة قلط الأرنب مثلاً اذا إذا كلاها هذا هذا مقبضوا. واشا الله قلنا جديد؟ رأسه. رأسه. وإذا عرسلتك عليه وجبه وخال ربما قد يتغلب عليه وقتله. يكمل الكلب ما يقتلوا ابدا ولكن ذا شاف يغلب عليه وقتله. يقتلوا ما يعني ما يكلوا أبداً ممس ليش هذا ال إذا قتل هذا وجملك حلال ولا لا حلال ولكن بشرط انتظر حين ما أرسلتهم وسميت الله كما قررتهم سدف على كل ذلك سمي الله تعلمونهم فاكلوا مما أمسكنا عليكم ونكره ما الله يعني يترسلوا ونكره الله إذا الكلب العالم احسن أحسن وأفضل من الكلب الجاي رحم الله الشيخ الشيخ كان هنا يقول كان واحد الكلب في الفلالة أيام ديال الصيف وكان في الفلالة وكل تير دور دا الكلب واحد واحداً عمز الوحد بالزعاص المسقطع فبجيو له عياني الرمل بالرمان والكل بجلي له وعلى الجنة كيبول عليه الشيخ قال رضي الله عن هذا الكلب هذا هذا سيد امتلاك سحر الله بطي الله سبحان الله حتى قلنا البارحه ايضا يقول العلماء سيد الخلق سادة الخلق سادات سادة سادات الخلق سادات الخلق ثلاث. سادات الخلق سادات الخلق سادات الملوك سادات وكلهم سادات الخلق سادات الخلق سادات الخلق سادات الخلق سادات وكذلك ال ال الخضر للعذ موسى عليه الصلاة والسلام لما قلنا لما علم على ان عند الخضر العلم ليس عنده قال علي بيه يا ربي اثلني عليه حتى الحق به واحد منهم ولو انه افضل منه وعنده من ما ليس عنده ولكن لما كذب عنده علم كثير ما له هذا ها قال علي خطا على وتكلم عليه نعم بالعلم ولو هذا كذب واحد صغير فالكبير يخضع للصغير للعيد هاتو تشوف القابيل يخضع للمنك ننظرها ننظرها لانه لما قتل هده نحنش عن الناس لما تحصل منه الجريمة يهدر لما اندر هالمصيبة جت جاءت الرطف على تدخل لابد انوالي اخي كيف؟, كيف نعمل اخي ما قلتها تبقى القضية هكذا يتركها هكذا على العلم لا ابقي يتأسف ويتحصل اشغط يجب واذا بين رب العزه يرسلنه كلب هي ايه؟ غراب غراب, غراب يتبارب مع اخيه ويقتله ثم يحفر له ايه؟ بيّن الله عز وجل على ان صاحب المعصية يتدلل ويتهزأ حتى يصير أحكى شيء أحد منه إذا الله عن طريق الله الله يذلك حتى يصير على الغرب حسنه دي لي ايش دي امسا اصيب الله عن منهاج الله وعن طريق الله حقص فقولنا كيف اشيب فصارنا ما اذهبين صار الظرانكم وتلميه وش يقل اخض انهم لا اله الا الله اين نعم. العلم العلم سبحانه يفعل الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ومدرس دخل في المؤمنين ولكن عندهم الرفع من جهته من جهة الإيمان من جهة العلم رضا رجلس يا الله يقول فضل العالم يحسن بنا عليه الصلاة فضل العالم على العابد كفضلي على أجل الكل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أصغر واحد منا وأحقر واحد منا المؤمن ما موحقين في الحقيقة ولكن سبحان حال الله حزب حزب ميزاننا الأرضي هذا الفقير هذا مسكين هذا كذا لا كل الله سبع سما فضل العالم على العابد هذا يعبد هذا وهذا ايش هذا يعبد وهذا هذا مين وهذا عالم فضل العالم على العابد كفضل على ابني وفي وقت كفضل القمر على سيده التاج كيف واحد الحديث هو حديث ضعيف ولك فيه في عبره سبحان الله يقول فقير فقير واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد قال الشياطين الشاطرين اجتمعوا عند شيخهم، عند عند سيدهم، وعند قائدهم، بليث الأول، أبوه، إيه؟ يسمعوا عنده قالوا قالوا له ليش نراه ما تفرح عند الميموس عابد عابد من العباد يعني يصوم النهار، ويقوم الليل دائم، وهو يقرأ القرآن، وهو من من عبادات الله كثير، وعند الميموس إن سماه ما سكنه ما ولكن عند الميموس عالم. يعني تفرح وتضطر وتتدل ونرى نرى يعني ترد. ما شاء الله تنشط نشاط لها لا حد له خلنا ما شو يعني يعني عمليا خلنا ما سمعوه آس مسمعوه سمعوه الناس مشان عاد العبيد في مغارة كل كم يوم مغارة وكيف الولاد وكيف كيف يعملون خشنا مغارة جوا خذوه خذوه متجدوا جلوه وشيء ركيس يا يا فلان يا عبيد ماذا تقول يا فلان؟ قال عندي سؤال قال له يعني اذا هل, هل يقدر الله ان يصنع ان يخلق مثل نفسه? هل يستطيع الله وهل يقدر ان يخلق مثل نفسه? يا هذا العالم اصدق قالوا اه او سؤال او ثاني و قال والله ما ادري ما ادري ما تقول انا ما ادري. قال قالوا مستشف هذا كفر؟ ايه؟ اتما ايه التوحيد؟ ما عرق عقل الله؟ ترونهم كفر؟ قالوا قالوا هايوا هو مش أنا عمشي واحدة حلقة ها كبيرا في الحرقة سعيد ويسا قد فضت تسقطرنا قالوا يا عالي ناكلة فاندي سؤال قالوا صدق قالوا ماذا؟ قال هل يقدر الله ان يخلق مثل نفسه؟ قالوا هذا مستحيل؟ كيف مستحيل؟ يقول هذا الشيء قادر يقول كيف مشاهد؟ كيف؟ ليحصل يصير هذا اللي قالوا كيف مشاهد؟ فمشاهد الكون الله يخلق اخر ويصير هذا ومتلا ما يقولش مثله شنو مخلوق يخلق مش مثله واش الله يخلقه حلم يخلق مصباح مثله هو مخلوق فيكون مخلوق عارف وخالد ويوجد هذا هذا هو الله هو خلق مثله ومين يقول مثله قال صارونا هادا. هادا قالوا صارونا هذا هذا قلوم من عامزي أبقي أبنى أبني ألف سنة ولا أبنى ويجي هذا ويهدمي في لحظة يعني ما في ألف سنة العالم يهدم ما له الشيطان وما يجتهد في الشيطان ويجي العالم في لحظة يهدم في كله قلوم صارونا هذا والسلام قلوم أفرح إذا ما هذا أفرح فرح الكثير تعلم ايه وهي اخرى؟ يعني يقولوا وش يقدر الله يدخل يدخل ايش؟ يعني ال ال ال ال ال ال ال ال الدنيا كلها على ضخمتها ويدخلها في البيضة قالت من هذا ال العالم؟ هذا العالم قالوا بعد دي. لما جاء هذا العالم طرح ما قدر الله قادر يدخل الاد كلها بعيد امرأ وحشانه بعيده <تصحيح> هذه يعني كثة عور شتاء فالشتاء عور لا اله الا الله اشهد فضل العلم اطلبوا العلم يا اخوان اطلبوا العلم بواسطه الكتب بواسطه الاشرطه بواسطه المجالس العلميه والمنبريه وما أطلبوا, العلم. اطلبوا العلم يا اخي و... والعلم الحق هو علم كتاب الله وسنته ما تتكلم عن مجلس علم مهما ما السفيد والجمعة احدها حيف السفيد والكتاب قال الكتاب حين قسم الكتاب مفيد لأنه الكتب عالمكتب عامة هي تقرأ أسئلة العلماء أش تقرأ أش من الذي يفيدني لأنه يضيع حياته ويضيع وقت فلا لا يجب أن تختصر تقرأ وحتى الشريعة الإسلامية لا وتخترمت الشريعة الإيمانية أثني شريعة بني عمر بن شريعة لا تؤمن شريعة ما يفيد فين ولا تؤمن شريعة سبحان الله كل قواعد في العقيدة في الأخلاق في العبادات في المعاملات وما شاء الله في الدعوه في كل <تصفيق> نعم العلم والعلماء في روسه العلماء ورثه الانبياء العلم تكون واحد المسؤوليه العلماء والعلماء في الحديث يعني فيها الهدا لكن يقال فيها المناسب المناسبه يقال لا باغي غيره خرج للسوق ويبقى يقول يا سرقه الرسول لا توزع في المشيئه ايوه شروطه يعني سرقه رسول الله شو تشركه سرقه سريك مثلا هالبطانيات هالناموسيات هالكوظات ها مثلا كده شكلي ها مثلا كده يلا فيني ها قاموا بالسرقه اللي بيتكتب تنزل في المشيح. ها مشي يشري يا اخي صافي ومشي قال لك نعاود نسمعك تصدق ذكالكين وهذا مشو هروا للمسجد يجروا للمسجد ما يجرش الناس كي يجر واحد عادي عبد الله بن مسعود ولا غيره من العلماء كبار يعني يعني تاع الدرسه وتاكي شوف هذا يجلس يسمع كتنه تكتر نمشي تخرج كذا دخلت تفضل اتفضل على الدرس وثم يجون عنده ولا هل تركت ترك النبي عليه الصلاه والسلام اما الرسول صلى الله عليه وسلم يا في البلاد ولا ما تركناه صدقه هل هي تركته ترك النبي اللي يبغى يخفضها على وزهيه فاذا خذت العلم معناه احفظ رسول درس الدراسه هو بويدك بويدك معلم العلم هو ذلك الوحي الذي جاء به رسول الله نزل به الله نزل عليه من الله نعم فلذلك يقرس في هذا المعنى العلماء ورثت الأنبياء، التسليح الأنبياء هو العلماء. عندهم. الحين، اللي مغادر التسليح إيش عندهم؟ فإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذها واخذها بحظ وعرفها؟ أشكون على مثل الحظ الذي لا يفنى ولا يبي، والحظ الذي يسعده. ويقربك من الله ويرفضك بالله ويرفع لك عند الله درجات يرفع درجات هو هذا هو الحظ أما سريك نامسل الدنيا والنموسية والفرطانية هو مضع جنه كذل كله نامسل البرة وقال لا ولا شيء نعم العلماء وبالعلم سبحان الله, الله حفظ هذا الدين في العلماء حتى قال الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه قال في الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم محتاجي يا أمر الله هم على ذلك قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث أصحاب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ذم هم يعني هم هؤلاء وإذا ما يمشيهم والله معنات معنات ما ندري ما نعرفه ما يعرفون هذا غير معروف هم هؤلاء احفظ الله شريعته واحفظ دينه واحفظ سنة رسوله واحفظ حياه رسول الله ليش في هؤلاء اللي بغان عمسك الإسلام من غض الطري بل هؤلاء ولكن العلماء العاملون العلماء العاملون وهدون يسمع علماء أما إذا كان عالم بدون عمل فهذا سلميذ الشيطان فالشيطان إمام الدبار وشيخ الملاحدة عالم العلم شيء عالم عن الشيطان والله كان يعرف الله ويعرف وحدانيته ويعرف ربوبيته ويعرف اسماءه وصفاته ويعرف الجنة وناره ويعرف البعث والنشور ويعرف الله تبا نعرف عن الملكوت الأعلى كبره فهل ملعون في الدنيا والآخر خاص خائب وهو أسماءه ونصر وجده جنود الشيطان جنود ابليس أجمعون كلهم خاسرون. نعم رغم العلم الذي عنده نفع أفاد؟ لا أفاد فالعم الذي لا يفيد خلاص وأهل النار سبحان الله كلهم جهلة وإن علم وإن علم فوجهة الله يقول عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل هم علماء كيف هم علماء وقالوا لو كنا نسمع لأنه لو لم يكن له علم والله ما أدخلهم أن الله نار ما أدخلوا هذا الحيث عنه وَمَا ثَمُودَ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّدُوا عَلَى هَٰذِهِ الْقُرَىٰ فَأَخَذْنَاهُمْ كانوا عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ انتم حقيقي عارف اللي يقولون يعرفون رسول الله يعرفون أنعامهم ويحملون الثوراء يعرفون الثوراء مثل الذين حملوا الثورات كمثل الحمار يحمل أصاره هم حظلو عارفون قال والمشركون كذلك والله الله عز وجل يقول عنهم ها عن مشركين ها قد نعلموا انه لا يحزينك الذي يقول فانهم لا يتذبونك فانهم لا يعرفون انك رسول الله وان القرآن كلام الله انه لا يتذبونك ولكن الله يلعيد لا عن ويقول عن, عن, عن فرعون وعن قومه ومشهدوا بها واستيقلتها انفسهم ضموا وعولوها علماء والله علماء ما اتت للعلم العمل والعماس الرسول عظم أخبر يوم القيامة على أن العلماء سندلتوا أخسابهم فيدورون ها بها كما يدوروا شمار براحاق شكونا هذولا العلماء حتى إن أهل مرقين كنتم ترشدون وكنتم تقولون وكنتم تأمرون وكنتم تنقين قلتنا نقول ولا نعمل كنا نعمل الناس والله سبحانه لك نعمل على أهل الكساب التونين يقولون ما يفعلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لكم ملك وقال اسام مود الناشه بالبر وتنسون انفسكم الحاله هذه وانتم تذنون الكتاب افلا تعقلون وشو قبل الاسلف اولى الحرام وش والعالم كله عرف وهؤلاء الذين يحاربون الله ويحاربون شرع الله ويحاربون من الله والله عن علم. عن علم. لذا رب العزة وصف هؤلاء مرسا بأنهم كالأنعام شباهم بالأنعام أولئك كان الأنعام لقد ظرنا لزهنم كثيرا من الجن من قلوب الله في بها ولا مع الله في قهل بها ولهما أذلت أولئك كان أنعام. حتى بل الأنعام أحسن منهم هو مره مر بالدواب أشرب الدواب عند الله الصب البطء الذين لا ولو لم يسمعونه ولكن لا يسمعون. لما ما سمع عن الله أن لما ما اعترفوا ما نفدوا بالحق من ذكر بطء عمر وبرر شبههم الحمير مثلا كمث الحمار وبرر شبههم بالكلب قاسوا يفسر خبرة سرعة كمثل الكلب انت عليه هل هذا هو حقاره ذل خز لا اله الا الله وبرر قال نشبههم بالموتر لا وجود لو كل بكل احيائي موجود اليوم هاولي الموتر انك لا اسمع الموتر اذا انت اسمع من في لكن يسمعونه ولا يسمعوا يقول وبيعتبي مسمع من في القبور الاغاني تبنسمعنا في القبور كانوا هم خلاص نفلوا هم هموا على وجه الأرض ولكن بمنزله من القبور يسمع يقول العلماء هذه قد ادى البيت لا يسمع لأن الله مشبه والمشبه فيه بعدي خلاص واضح المشبه انه لا يسمع هؤلاء يقول كانوا في القبور والقبور كانوا لا يعلم كانوا في القبور عمر يقول على قلوب اكلنا هو على الابصار ان شاء الله هو لازيد على في ادنى موقع لا اله الا الله خذ له خنزله لهذا طلع كونوا ربانيين كونوا يا اخوان يا مؤمنين كونوا ربانيين ما ربانيين ما بنسبه الى الرب لا غلط كونوا ربانيين اي مربين تربون علمكم لأن علمكم ينمو في ينمو كما قلنا يتربى علمكم وتربون الناس على العلم كنوا ربانيين ولذا قلبي ما كنتم تعلمون الكتاب المسيطة ففيها قراءة ما كنتم تعلمون الكتاب وهذه قراءة مغينا للرباني فهذا معنى الرباني ملا مصبعا للرب لأنه كما قال الله عز وجل في الآية في رحمه الله نع الرباني حيث قال سبحانه، ها؟ لا، حيث قال، ها؟ لا، لولا إلههم لو الرّبانيون، هؤلاء الذين يربون الناس والوجهون، ليه فعلموا؟ ليش؟ لو كانوا من سمينا إلى الرب، منع عليهم وصحت عليهم، ليش أيها الربانيون أيها العلماء، أيها المربون، أيها الوجهون، أيها المُشذون، ليه فعلموا؟ سبحان الله. فمن سبيل رحمة الله يقول بأن الرباني في التربية لا من نسوبي إلى الرب لا غلط خذوا هذه الفائدة إن شاء الله أرجو توضيح قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم السبس إلا في فريضة ويقول نهاية يقول أرجو الجواب قبل يوم ها أرجو الجواب قبل يوم عاشرة يوم يوم يوم السبت, السبت. رجل جواز هذا الحديث حديث صحيح لا تصوموا يوم السبت الا في فريضه هذا صحيح ولكن معنى لا تخصوا يوم السبت بصيام الا اذا كان فريضه بمعنى الناظر الناضح في هذا الذي كان فريضه خصوص يوم السبس لا يجوز صيام، ولو يكون عرافة، ولو يكون يوم العشراء ولو يكون يوم كذا، لكن إذا كان مع غيره يجوز صيامه. السبت وحده لا يجوز صيامه، لكن مع الجمعة يجوز، مع الأحد يجوز، ولذا ورد في الحديث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم. يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد المشركين فكان يصوم الليل والصيام لا يصوم العيد العيدين يجوز من الصيام حراما تصوم يوم العيد والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويزيد ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد المشركين هذه واحده ثانيا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ناى صيام يوم ال يوم الجمعه قال الا ان تصوم يوما قبله فلا لا تصوم يوم الجمعه الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده لا ده بعد, بعد, بعد, بعد وبعد سبس شو سبعه سبع بناس رسول الله فصوم مثلا اذا جاءت قلنا عاشره ستتي يوم ايش يوم السبت ان شاء الله آه. يوم السبت لا نصوم يوم التاسع وعشر ويوم العشرة. يوم الجمعه ويوم... اما تصوم يوم السبت وحده لا وإذا ما سمت تاسوعاء وصمت يوم السبت عشراء سيجدين الحد واحسن لك صوم يوم الجمعة تاسوعاء للرسول والسلمان لما هاجروا لمكة المدينة وجد اليهود صياما يوم يوم عشراء وقال لي تصومون يوم عشراء قالوا والله إنه يوم نصر الله فيه موسى وقومه واهلك فرعون لأن فرعون خرقه الله يوم عشراء واغرق الله يوم العدو يعني فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه اقتداءا بهش لموسى قم كذبتم نحن احق بموسى منكم نحن احق نحن اللي كنتبعوا موسى اما انتم كتتبعوا موسى تكذبون انتم كذبه ما تتبعون موسى لو تبعتم موسى كنتتبعوني لان موسى والله لو كان حيا ما وسعه إلا تبعي هيدا يحرف الله لله الأسلمان يقول والله لو كانوا مسحيين ما وسعه إلا تبعي ما أنتم متسمعون متسمعون متسمعون متسبعون موسى ثم كذابون كذاب هذا هو الجواب عن هذا السؤال سؤال آخر يقول يقول الله تعالى في سورة النحل فكلهم من مال رزقكم الله حلا وطيبا وشكره نعمة الله إن كنتم إياه وتعبدون. ثم يقول لمن وجيه هذا الخطاب هذا الخطاب وجيه المشركين لان المشركين يجز عندهم, عندهم يعني دستور خاص في التحريم والتحليل وينسبون زورا ووسن لله عز وجل كان عندهم البحيره والسائبه والوصيله والحام وغير ذلك عندهم, عندهم اشياء يحرمون لا من المزروعات ولا من الحيوانات وينسبونها لله كذبا وزورا فالله عز وجل لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم ما احل الله حقيقة وما حرمه حقيقة لا من الزروعة ما لا من الحيوانات فامي جواد خالفة كلهم من ما رأى ظبكم الله واشكروا نعمة الله يعين كذب يعني الحرام والحلال هو هذا اما الذي اسمع عليه ما ما ما ما ما به من سلطان ثم يقول وما الحكمة عن ختم الاية بقول ان كنتم اياه وتعبدون الحكمة من هنا ان العبادة تدلنا على ان العبادة لسا في الصلاة والصيام والحج وما والذكر وقراءة القرآن لا حتى في التحليل والتحريم حتى في البيع والشراء في الاقتصاد في السياسة في الإعلام في كل شيء عبادة إذا اتبعت منهاج الله في كل مياد حياتك ما تقتسم العباده على شيء دون شيء فالإسلام منهاج للمؤمن فالمؤمن دائما في عبادة كنت في الشارع انت في عبادة وانت كتبعوش انت في عبادة ليش في عبادة انت نظر ليه تنظر في من في محرم الله لا إذا رأيت متبرج أخذت أعمل هكذا كذا يعني الحين ما تبيع وتشل تقول ايش تقول على الإنسان تقول كذي تقول لا سأعبد الله بني سانس سأعبد الله بعيني سأعبد الله بسمعه سأعبد الله بيدي بيجليك بي بيفرجك بي كل شيء في البيع وشراء ما أمر الله وما ما حرب الله هذا سببته وهذا السرير وكل شيء هكذا فحياة المؤمن من حياة إيمان حياة ربانية حياة قرآنية ايه؟ هذا هو السر في أن الله عز وجل في الحلال والحرام ختم بيش بالعبادة وثم يقول قد تحل المصائب بالإنسان لا لذنب نتكبه وإنما لمراد آخر وضح لنا هذا الأمر أو لأمر آخر وضح لنا هذا الأمر يعني المصائب التي تنزل بالإنسان قد تنزل عقوبة له لانه انحرف لأنه فالله عز وجل ها يعني انزل به مصيبة ها لتكفر له ما سبق من ذنوبه تكفير له هذا منفعه مصلح له ها كلا وقد تنزل لا للمبرز كما ليش اراد الله ان يرفع درجاته بمعنى انه قليل العباده والله اراد ان يباياه مكانا في الجنة وان يرفعه منازل درجات من كدرك إلا بأن يصيب منه ويصبر ويحتسب لله فانصع كذا هذا الماء إذا أو يدعو الله بيحرف ويربطه لأنه الخديف ولما ينزل به المرض يتر يتدرب يا رب يا رب الله الله أكبر سبحان الله والله يبقي هذا الصوت وقد ينزل بهذيك المصيبة ما يحيى عنه هذا ليش لأنه إذا حيى عنه قطع والله لا يردان قتال ويبه في البلاء إسمعوا فلان لا اله الا الله اذن الحكام واسرار فسلم لله لا تصيبها. لا تصيبها. لا تصيبها. ثم يقول الاخر اذكر لنا الامور التي يجوز فيها الاجتهاد والامور التي لا يجوز فيها الاجتهاد الامور التي يجوز فيها الاجتهاد غير العبادات العبادات لا في الصلاة قال ما مشي اسرعوا شي عباده تقربوا ما اس بها رسول الله ولا اس كتاب الله العبادة. لا باب ما يمكن تجتاعد لنا عبادة ما, عبادة ما تعبدها رسول الله ولا صحابته الكرام لا أبدا لا ترد عليه من عمل عملا ليس عليها أمرنا فورده هذه واحدة ثانيا مع النص إذا نص الله عز وجل هل يمكن يقولوا يجتهدون يجتهدون عما سدي هاي الله قال مثلا المرأة المرأة تأخذ من الرجل تأخذ من الرجل إذا مات النص إذا الرجل يأخذ من المرأة إذا مات أو العكس المرأة سأخذ من الرجل الربع إذا لم يكن عنده أولاد إذا عنده أولاد سأخذ الثمن قالوا لا أعترضوا قالوا لا أشخصوا قال نحن للسهيد كيف كيف للسهيد كيف كيف للسهيد قال لا تخذ النص كيف هذا قال للسهيد هل مجتهدون هل مجتهدون ما شاء الله مثلا هكذا هكذا لجلي هذا مع النص إذا جاء نهر الله فطر النهر معاقل خلاص إذا جاء الله قال الله قال رسوله خلاص ما بقى اجتهاء ما في اجتهاء فالثوابث ما في اجتهاء اجتهاء فيه المسائل اللي فيه تستجد وما كانت في عهد التشريع وما ونطع حكم بها فنحن نشوف لها نظائر ونشوف لها أشباك ونضيط الحكم بهم نشوف العلة وكذا الاخر خلاص ونطعه نجس سهيد أما في غير لا <تصفيق> ما شاء الله ثم يقول ما حكم استنباط الأحكام الشرعية من تفسير القرآن باللفظ العربي الدل على معناه نعم هكذا بالصباق ليش يكون القرآن عربي ونحن بالألفاظ العربية بيه ليش تهيب وننظر المعاني ما هو الألفاظ أما الاسياء في الألفاظ والقياس في الألفاظ هذي أختلف في العلماء واش فيه قياس في اللغة هذا اختلفا في العلماء واش قياس العلماء يعني النباش هل نسميه صارقا او لا نسميه صارقا هذا يعني هذا خلاف بين علماء اذا حاجة اخرى ايه. ايه ثم يقول ولماذا كانت احكام القرآن تفصيلية في العبادات وعامة في المعاملات هل يقطع اقتعل نباب الاجتهاد في العبادات كما قلنا ففي العبادات اعتبت تفصيل وفي المعاملات أتى بالآيات الإجمالية ليش؟ لأن في المعاملات أمور تستجد ما كانت في هذه التشريعات واتس لنا أمور ما كانت مثل مثل هذا التمناز ومثل هذا يعني أمور أمور يعني أتت ما كانت فنطقي يطلب من العلماء أن ينظروا فيها ويثبتوا لها أحكاما لأن الله عز وجل ما ترك شيئا هذه الشريعة الإسلامية جاءت عامة شاملة لكل زمان ولكل مكان كيف ما كانت؟ وثم يقول ما حكم العمل بالسنة المتواترة والمشهورة وسنة الاحاد السنة المتواترة السنة المتواترة مثل القرآن هو يعني السنة المشهورة والسنة خبر الاحاد إذا صحت حتى المشهورة الى صحت كم من حديث مشهور وهو موضوع أه ما اشتهر على الامسنة اذا صح فنعمل به وكذلك خبر الاحد نعمل به في العبادات والمعاملات والاخلاق ونعمل حتى في العقائد خلافا لمن قال مثل المعتزله وغيرهم من الاشعارية قالوا العقائد لا تثبتوا بخبر الاحد نقول لهم ابدا لا بل تثبت كل ما صح, ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث مشهورة أو أحاديث خبر الأحد كل ما صح نأخذ منها الأحكام والتشريعات كما نأخذ منها العقائد فمثلا نجد, نجد مثلا في البعد والنشور في, في الشفاعة في الحساب في الحوض في في يعني في الجنة والنار أحاديث في العقائد تخبرنا عن أمور عقادية ويخبر الأحد وهم عملوا بها وسنعقدوا قالوا خبر الاحد لا تثبت فيها وتناقضوا هنا حتى اتى بين بعض المشايخ جزاهم الله خيرا ورحمهم الله اتوا بالستين مسألة خالفة في الاشعرية في العقائد وهي من خبر الاحد واعتقدوا وأخذ واخذوا بها وهي خبر الاحد وتلزمهم مختصر نعم وكذلك اتى بها من قيم في السواعق المرسالة خذوا هذا الكتاب اشتروه لمختصر السواعق مختصر السواعق المرسالة أيوة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تكونوا اليك سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين